أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ لَحَقٌّ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 فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْرُ الْوَارِفِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْرِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَ يَتُلْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما متيت من شيء فمتاع العياة الدنيا وزينتها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 وَيَمَّا يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَجْعَلُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَأَبْنَاهَا أُلَّا الَّذِينَ أَوْوَيْنَا كَمَا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 كَيَعْلَمُ مَا تُكِنِّ صُجُرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتي لكم بليل تسكنون فيه أفلا تبسرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول إن شركائي الذين كنتم تزعون وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُنْذُرْهَا لَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَغَلَّ عِنْهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَغُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوذِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُسُبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِئْ فِي مَا ك الله متى الآخرة ولا تنس نصيبك من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغى فسادا في الأرض إن الله لا يحب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 لذو حظ عظيم، وقال الذين أُجِلَ العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً وَلَا يُنَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ ميدانهم ارغ فما كان له من فيات يسر له من تون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون الله يبسد الرزق من يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا وان كنه لا ينفع الكافرون تلك الدار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 في طلابين وما كنت ترجو أي يلقى لك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا ظهيرا النظير لكافيين ولا يصل إنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا شيء هارك إلا وجهه له العكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن وَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّنِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو رِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآكِ